قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَئِسَنَّ مِنَ الْفَضْلِ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ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 اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم ولا تظلموهم لتضيقوا عليهم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 فليوفق من ما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسرين سرا وكأيهم من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعدبناها عذابا نكرا فذاقت و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 ظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات.